يخرجون الرسول وإياكم أنتم منو باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفلتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطون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 في الدين وأخرجكم وأخرجكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أنت واللوم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَهُؤلَاءَكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 لا نشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل ناولا ولا ياتي ببهتان بهتان يفترينه ولا ياتي نبي بهتان بين ايديهم وارجلهم